ارحب شخصك يا والينا يا والينا يا سجاد الكون وديننا يا بدر الليل اللي يضوينا اللي يضوينا دعواتي من قلب ضاري وبجي فندامه اللي سامع انت اللي حبك نجاة وزادي أزهر علينا الوادي يا نجاة وزادي أزهر علينا الوادي ليلة نحلوة بنحسانه تفتح وردة تفتح وردة طلع لنا بو من عين الورد وشاهدا وشاهدا If not that قرنا صحوة ود تنعشنا نشوة تغمرنا صحوة ود تنعشنا نشوة بكل جلسة وبكل نادي ليله ليله الغصن العترا الغصن العترا قلبي بشوق رسو ما جمر بشخص اصل الفطره اصل الفطره فطره <تصفيق> اظهر من على حدار يلا للمحب شباب من على الضصار يلا يلا ابفضن نبوها من تروى ابفضن نبوها من منبع السجاد يظهر علىنا الوادي منبع السجاد يظهر علىنا الوادي ليلتنا حلو حلو حلو افسلي الهادي اللي من فارس نجماتها حلت في طيبه بزهواتها بزهواتها من كسره ومجد نسبتها قد شمسة فرعة التكوين يلا باني هنوري جانب رحس يلا يلا يلا يلا سمعني غنوة او جاوبني جلوة لك تنشادي أظهر علنا الوادي مني لك تنشادي أظهر علنا الوادي ليلة سنة حلوة.